صلاة المنسوبة الممزوجة لأسماء الحسنة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. وللله الأسماء الحسنا فدعه بها يقولوا صل على سيدنا محمد يا الله صلاة طيبة لفوها تطيب الأفواه صل على سيدنا أحمد يا الله صلاة تلايم فضلك وقدره وسنا صل على سيدنا حامل يا رحمن صلاة تضيق عن أسرارها الأكوان. صل على سيدنا محمود يا رحمن صلاة مستمرة لا لا تساعها أحيان. صل على سيدنا حيد يا رحيم. صلاة بشفائها يشف القلب السقيم. صل على سيدنا وحيد يا رحيم. صلاة جزاؤها لا يطوله قصير. صل على سيدنا ماهيم يا مالك. صلاة حامية حماها مسرم شايك. صل على سيدنا حاشر يا مالك صلاة سيفها لدماء عدائنا صافيك صل على سيدنا عاقب يا قدوش صلاة برياح نصرها ذنبها مدعوش صل على سيدنا طه يا قدوس صلاة تالكها متروك مسموح مطلوب. صلي على سيدنا ياسين يا سلام صلاة عاطفة رعوفة لها الرحال. صلي على سيدنا طاهر يا سلام صلاة لنا بها تمسك واعتصام. Salli ala ya mu'min salatun furrahimin aleyna tuhannin ya mu'min salaten fi kemalatilha ya bi ya meymin salaten ni'mal ceuna صل على سيدنا رسول يومهين صلاة أولها عفوك وختامها حسن صل على سيدنا يا عزيز صلاة مدانها في الوجود عزيز صل على رسول الرحمة يا عزيز صلاة هي إبريز. صلي على سيدنا قيم يا جبار صلاة من قلوب منكسرة بها الجبال صلي على سيدنا جامع يا جبار صلاة الكمل في دراكها تحتها صلي على سيدنا مقتف يا متكف صلاة منصر من لها ينتصر صل على سيدنا مقف يا متكبر له صلاة لها يتر ويجبر ويستمشر صل على رسول ملانح يا خالق صلاة سرها سعر وللعوائد خار صلي على رسول الراحة يا خالق صلاة فائقة لا يفوقها فائق صلي على سيدنا كامل يا بارئ صلاة ترجع البصر وهو خاسي صلي على سيدنا إكدين يا بارئ صلاة أدنى آثارها للعقول ساريب. صل على سيدنا متأثرين يا باري صلاة قدروها عالم سرها ساريب. صل على سيدنا مزملين يا باري صلاة تلعق بطولها في جارنا بملأ صل على عبد الله يا مصور صلاة لا يدرك كنها متبصر صل على عبيد الله يا مصور صلاة كل عسير بها متيسر صل على صفي الله يا غفار صلاة لبحور فضلها طموع وطيع صل على نجي الله يا غفار صلاة تتعين في دراكه الأفكار. صلي على كليم الله يا قاهر صلاة سلطان قهرها يا دائن قاهر. صلي على خاتم الأمية. يا قهار صلاةً لأهلها بعفك ورحمتك استمشار صل على خاتم الرسل يا وهب صلاةً جامعة ولا تسعها أحقاب صل على سيدنا محي يا وهب صلاةً لم يأتي بأدائها أبواب صل على سيدنا منجي يا رزاق صلاة ممازجنا حبها وغرامها والأشواق صل على سيدنا مذكر يا رزاق صلاة لرياحها إجلاها عليها اختراق يا لا سيدنا ناصر يا فتاح صلاة لا تزو أنوارا هل بطاح صل على سيدنا منصور يا فتاح صلاة فضلها لكل نفسيه بكل نفيسة منح صل على نبي الرحمة يا عليم صلاة السعيد بغرامها تنفوه سقيم. صل على نبي التوبة يا علي من صلاة تاركها لكيع وبالركاكة سقيم صل على الحريص علينا يا قابل صلاة سرها سار وفضلها قابل صلي على سيدنا معلوم يا قابض صلاة كل خير يا أهلها عائل صلي على سيدنا شهير يا باسد صلاة لا يعلم قدرها إلا الباسد صلي على سيدنا شاهد يا باسد صلاة كمالها لإعناق أهلها خارط صل على سيدنا شهيد يا خافض صلاة نحور العز لأهلها مخاور صل على سيدنا مشهود يا خافض صلاة سعد أهل ودها ناعد صل يا لا سيدنا بشيريا رافع صلاة يهلها منها معزوم رافيع. يا لا سيدنا رافع صلاة يلعيدها منها سلام سلوم قامير. صل يا لا سيدنا يا صلاة هي المنا. بل متقبل عزل سني على سيدنا نوريم يا من نصلا تنوآ الرضاء بها تعلل سلي على سيدنا سراجيم يا من نصلا كلنا غدا بجماها يستعين صلي على سيدنا مصباح يا سميع صلاة تمسك دعائنا يا نعم السميع صلي على سيدنا هدى يا سميع صلاة بإذما لذكرها يسعود الجميع صلي على سيدنا مهدي يا بصير صلاة دأها الأكرام والمير والتنبي صلي على سيدنا منير يا بصير صلاة بدلالها للعيوب أهلها تخيير صلي على سيدنا داعي يا حكم صلاة بجماع yettiha minar al-Raza ya nesam, saliye alla seyidina madgun, ya hakim salat ve jihat imajah yettiha mujam ve keram, saliye alla seyidina mujibin, ya adil salat kelimet al-ata, hazmuha صل يا سيدنا مجاب يا عتل الصلاه يعمنا كرامتي هايسلك والطول صلاها يرها كرامتي هايسلك والطول صلوا على سيدنا يا لطيف صلي على سيدنا عفور يا لطيف صلاة حين استعمالها كأنه ضيف صلي على سيدنا ولي يا خبير صلاة كمالها ليس له نظيش صلي على سيدنا حق يا خبير صلاة يا أهل والفوز التحريز صل على سيدنا قوي يا عليم صلاة لا يدانها بضمن عظيم صل على سيدنا أمين يا عليم صلاة هي العز والفوز العظيم صل على سيدنا مأمون يا عظيم صلاة له بمكانتها عزاز وتقريم صلي على سيدنا كريم يا عظيم صلاة لأهلها بعنايتها إكرام وتعظيم صلي على سيدنا مكرم يا غفور صلاة كل منسوب إليها مجهور صل على سيدنا مكين يا غفار صلاة أولها حفر وآخرها سرور صل على سيدنا متين يا شكور صلاة تنقصها أي أيام صل على سيدنا مبين يا شكور صلاة ماء الرحمة منها مفتور صل على سيدنا مؤمن يا علي صلاة ولاها أعلى سناها سني صل على سيدنا بصول يا علي صلاة طيبها طيب وشداها زكي صل على بالقومة يا كبير صلاة منيرة كهي يدرك المنير صل على الحرمه يا كبير صلاة للأهوار والأسرار منها تفجير سني على من كانت يا حفيظ صلاه فضلها عظيم وقترها جاحظ سني على بالعز يا حفيظ صلاه قدها عال بدخيمها حفيظ سني على بالفال يا مقيد صلاة غيرها لجلالتها خاطع وبيت صلي على سيدنا مطاع يا مقيد مسلاة لا اعتراع معها ولا تنكيد صلي على سيدنا مطيع يا حسيب صلاة لا يلاهبها إلا الحبيب صلي على من الصدق يا حسيب صلاة خالمها مبجل معظم ومهيب صلي على سيدنا رحمة يا جليل صلاة لا يجالئها أبدا جليل صلي على سيدنا بشرى يا جليل صلاة سخية باذئة أذلها جزيلاً صلِّي على سيدنا غوث يا كريم صلاة كل خير عندها مقيم صلِّي على سيدنا غيث يا كريم صلاة كل خير عندها مقيم صلِّي على سيدنا غيث يا كريم صلاة يوم هل نحواله العامين صل على يا رقيب صلاة بذكرها من داننا والشيب على نعمه الله يا رقيم منها نداء اينات الله يا مجيب صلاة لا يدانيها طبا طبيب صل على العروة الوثقا يا مجيب صلاة لنا منها لأخلاقنا تبهيب صل على أسراط الله يا واسع صلاة سرها سار ونورها الصادع. صلي على الصراط المستقيم يا واسع صلاة بدرعها يتدرع الساجد والراكح صلي على ذكر الله يا حكيم صلاة منعام بأسرارها القلب الساقيم صلي على سيف الله يا حكيم صلاة لا إله إلا الحكيم صل على حزب الله يا ودود صلاة تقصر عنها الأعداد والحدود صل على النجم الثاقب يا ودود صلاة مدمنها كل سيد يسود صل على سيدنا مصطفى يا مجيد صلاة منها التوفيق وبيها التأييد. صل على سيدنا مجتبى يا مجيد صلاة لنا منها مُرشد ومفيد. صل على سيدنا منتقى يا غي يا باعث. صلاة الخير كله فيها لا بيث كله فيها لا بيث صل على سيدنا أمين يا باعث صلاة هديها على الصالحات باعث صل على سيدنا مختار يا شهيد صلاة لعُمته بها الحفظ والتأهيد صلي على سيدنا جير يا شهيد صلاة لها العز والفوز والتأهيد صلي على سيدنا جبار يا حق صلاة للقلوب من هيبتها خفق صلي على سيدنا بالقاسم يا حق صلاة حال موفيها غدا رن قل على الطاهر يا مكين صلاة القلب منا بغرامها يستعمل صلني على الطيب يا مكين صلاةً هي كفيلنا ونعم الكفيل صلي على بإبراهيم يا قوم صلاةً لا يعانيها أبداً علي صلي على سيدنا مشفع يا قومي صلاةً أهل الوفاة بشوقها Mekin, salli yametin salatan, kadi muha zahirun, ve inda kuma mekinun, salli salihin, metinu, annamun, ve eminun. Salaten, budu minuha ve يا حميد صلاة منها العز ولا التأيد صلي على سيدنا مصدق يا حميد صلاة تقدم ولا تبي صلي على سيدنا صدق يا محصي صلاة جابرة يجبر بها نقصي صلي على سيدنا المرسلين يا محصي صلاة يشتغنى من بركاتها بالقباص صل على إمام المتقين يا مؤذب صلاة كل سر من سرها ينشأ أكرم قائد الغر المحجلين يا مؤذب إكراماً لكل إكرام والمنشأ صل على إمام المتقين يا مبدئ صلاة كل سر من سرها ينشأ أكرم قائد الغر المحجنين يا مبدئ إكراماً لكل إكرام قول نشم صلي على خليل يا مبعثي صلاه هي كسائي وعمامتي وبردي صلي على بر يا مبعثي صلاه عظام زاهديها حريته صل على سيدنا مبرم يا معيد صلاة سعيدها لا يقاومها سعيد صل على سيدنا بجيم يا معيد صلاة ما من كليها غدا سديدة صل على سيدنا نصيح يا محي صلاة افتتاحها واختتامها نعم محي صلّي على سيدنا ناصح يا محي صلاة تنمّر القلب تنمّر صلاة تنمّر قلوب وإياها تعي. صلِّ على سيدنا نصح يا أحي صلاة تنمّر القلوب و إياها تحيي صلِّ على سيدنا يا مميت صلاة عزيزة صلي على سيدنا متوكل يا مميت صلاة بسطوتها لأعدائنا مقتن وتكبئت صلي على سيدنا كفير يا هاي صلاة سرها سر وبرهانها جليل صل على سيدنا شفيق يا حي صلاة مدمنها بعين لناية مرعي صل على مقيم السنة يا قيوم صلاة نطفها خفي وسرها مكتوب صلي على سيدنا مقدس يا قيوم صلاة العقول حولها لا تحوم صلي على روح القدس يا واجد صلاة الريح على مد منيها واقيد صلي على روح الحق يا واجد صلاة سوق تاركيها بائر وكاسي صل على روح القصد يا ماجد صلاة فضلها فائض وخيرها متزايد صل على سيدنا كافي يا ماجد صلاة تحيد بمحجريها قدن سايب صلي على سيدنا مقتفين يا واهد صلاة يستغني بمن بنواعلها ساترنا بالوارد صلي على سيدنا بالغ يا واهد صلاة حبلها بيننا vbineha âqid, salli alla sindi na muballigh, ya samedu salaten camiyeten ve lenselha emedu, salli alla sindi صل على سيدنا واصل يا قادر صلاة مكينة برهانها بين وظاهر صل على سيدنا موصول يا قادر صلاة عسنات حروفها كنوز وذخائر صل على سيدنا صابرين يا مقتدي صلاة لا تغيثنا يوم تبعث الصور. صل على سيدنا سائقين يا مقتدي صلاة ليس لنا سماها متاخر. صل على سيدنا هادين ya Mukaddimu Salaten Yücber Ve Yüter Ve Yaptesim Salli Ala Seyyidina Mühdin Ya Mukaddimu Salaten Biha Şemlül Ahibati Yal-Müte'imu Salli Ala Seyyidina Mukaddemin يا مؤخر صلاة بوجاهتها في غدمتها نعمر صل على سيدنا عزيز يا مؤخر صلاة تسرع قلوبنا وظواهرنا تنوه صل على سيدنا فاطم يا أول صلاة أنهل لا تنزل صل على سيدنا مفطر يا أولو صلاة يستبد بها حبيبك المرسل صل على سيدنا فاتح يا آخر صلاة تعمه بها الخيرات والبشائر صل على سيدنا مفتاح يا آخر صلاة جامعة وليس لها آخر صل على مفتاح الرحمة يا ظاهر صلاة جلالها جميل وجمالها ساحر صل على مفتاح الجنة يا ظاهر صلاة النوالها عظيم وبحرها زاخر صل على علم الإيمان يا باطن صلاة تداني محاسنها محاسن صل على علم يقين يا باطن صلاة الريح صلاة ربح أهنيها مشاهد وباي صلي على دليل الخيرات يا والي صلاة تملو بها غاية صلي على مصححي الحسنات يا والي صلاة تغيثنا في الحال بالمال صلاة على مقيل العثرات يا متعالي صلاة لا يعاليها أبدا عالي أكرم الشصفوح عن الزلات يا متعالي إكراما يبلغه أعلى درجات التعالي صل على صاعب الشفاعة يا بر صلاة فخرها لا يدانيه فخر صل على صاحب المقام يا بر صلاة توافينا بوجه دابه البشر صل على صاحب القدم يا تواب صلاة العزها هو العجب العجاب صل على المخصوص بالعز يا تواب صلاة بصولتها يرد عن الجواب صل على المخصوص بالمجد يا منتقم صلاة يعم أمته فطلها والكريم صل على المخصوص بالشرف يا منتقم صلاة بناء شوقه القلوب تضطرم صلي على صاحب الوسيلة يا عفوه صلاة ليس لفضلها عنا نبؤه صلي على صاحب السيف يا عفوه صلاة مشرقة وليس لها فلو صل على صاعب الفضيلة يا روف صلاة ملازمها لا يفارقه المغروف صل على صاحب الإزار يا روف صلاة الناس يها منسي وكسبها منشوف إرحم صاعب العجة يا مالك الملك رحمة تعيض أنوارها بملكوتك والملك ارحم صاحب السلطان يا مالك الملك رحمة تحمي أتباعه من الشرك والشك صاحب الرداء يا الجلال والإكرام تنعيما دائما مستأصلا مد الدوامي صعبة درجة الرقيع للجلال والإكرام تنعيم عزيزا يربو عن الأفهم صلي عليها صعب التاج يا مقصد صلاة العتاب عن أمته تسقى صل على المئفر يا مقسد صلاة ببهجتها تبتهج الأكوان وتنبسط صل على صاعب اللواء يا جامع صلاة لا يدانيها نفعا نافع صل على صاحب المعراج يا جامع صلاة كل محتمن لجماها مانع صل على صاحب القطيب يا غني صلاة لا يدانيها وفاء وفي صل على صاحب البراق يا غني صلاة صراد مدمنها صراط مدمنها هو السوي صلاةً صراط مدمنها هو السوي على صاحب خاتمي يا موني صلاةً كافيةً عما سواها توني صلني على صاحب العلامة يا موني صلاة عليها أحبس عيني وأذني صلني على صاحب البرهان يا مانع صلاة فضلها فاض وسعدها طائع صلني على صاحب البيان يا مانع صلاةً سرها سار ونوعها نامع صل على فصيح النسان يا طار صلاةً محماها يحتم الدخيل والفار صل على مطهر الجنال يا طار صلاةً لا يقر لسطمتها قار صل على سيدنا روف يا نافع صلاة بهاوها فريد ونجامها فاقع صل على سيدنا رحيم يا نافع صلاة مداني لها واقع صل على بذن الخير يا نور صلاة هي العز والكنز والسر صل على سعيد الإسلام يا نور صلاة كل مؤمن يسراها مسرور. صل على سيد الكون يا هادي صلاة تفوق وتفضل كل مرادي صل يا لا عين النعيم يا هادي صلاة شافية تستغرق أبد الأبد صلاة شافية تستغرق أبد الأبد صل يا لا عين الغر يا بديع صلاة مجانيها مفقود ونفعها بديع صل على سعد الله يا بديع صلاة لنا منها ناصر وشفيع صل على سعد الخلق يا باقي صلاة خادمها لعلى المراق راقي صل على خطيب الهمم يا باقي صلاة تحمينا ببركاتها من الإملاق. صلاة تحمينا ببركاتها ببركاتها من الإملاق. رشيد صل على عز العرب يا رشيد صلاة شافية كافية تجدد وتزيد صل على صاحب الفرج يا صبر صلاة كل الأكوال بأسرارها تنور صل على رفيع الدرج يا صبور صلاة افتتاحها ربح بخطابها حب.